يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد لقد أنزل الله كتابه على عبده ليكون للعالمين معجزة فتحدى باقصر سورة من سوره مصدق على الخطباء من العرب العرباء اعجزت الفصحاء معارضته واعيت الألباء مناقضته فلا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جعل امثاله عبرة لمن تدبرها ومقاصده هدى لمن استبصرها إن كل كتاب قيم يتكون من فصول وكل فصل يتناول موضوعا واحدا له مقدمة وخاتمة ومحاور يتم فيها تحقيق مقصد الفصل ثم تترابط الفصول لتحقق مقاصد الكتاب على اتم وجه ولما كان القران كتاب الله فقد جعله الله بناء متينا وأحكم فيه عرض أمهات المسائل وجعله سورا وجعل لكل سورة مقصدا من المقاصد الجليلة ولها مقدمة وخاتمة ومحاور محكمة تبين مقصدها وتشرحه بأوجز لفظ وأبينه وأوفى معنى وأبلغه وألطف تعبير وأجمله يراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم ويستمتع به الأذكياء والبلغاء بلمحاته وإشاراته فتسرح فيه أرواحهم وتعجب لعظمته البابهم يرى الجميع في ألفاظه وسياقه صورا وحقائق ماثلة جمع بين اقناع العقل وإمتاع العاطفة على أتم وجه تراه متلاحم الأجزاء كالكلمة الواحدة متسق المعاني منتظم المباني مرتبطا بعضه ببعض آخذا بعضه بأعناق بعض في تأليف محكم فبه يتبين المعنى بعد المعنى فإن أكثر لطائف القرآن القران في الترتيبات والروابط وهذا يسمى بعلم المناسبات فكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في الانكباب عليه وتدبره ومعرفة مقاصد سوره وارتباطها وتعانقها ومعرفة محاورها وتالفها ولما كان علم المناسبات في غايه النفاسه وقل تدول المفسرين لمقاصد السور وتالوفها إلا ما ندر وان الغالب من هؤلاء النوادر إذا ذكروا مقصد السورة جعلوا مجموعة من مواضيعها ومادتها هي مقصدها بينما هذه المواضيع المذكورة سيقت في الصوره لتحقيق مقصدها لذا سألت الله تعالى مفتقرا إليه أن يعينني على معرفة مقصد كل سوره ومحاورها فاستهنت بالمولى جل في علاه ثم بالعلماء الذين تعلمت على ايديهم وكتب علماء المسلمين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، ثم بالحوار مع طلبة العلم المسترشدين وبما ظهر من العلوم والدراسات الحديثة، لا سيما في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الإدارة، وغيرها من العلوم التي فتحت الافاق وفتقت الاذهان في فهم كتاب الله تعالى الى ان جمعت شيئا من نكته البارع ولطائفه الرائع واسراره الغامضه وعجائبه السائرة وحكمه اليانعة فاجتمعت جوارده واتصلت فرائده وانكشفت ظوامه يضه ودقائقه فاشرقت لي مقاصد السور ومحاوره شروق الشمس ليس دونها سحاب ولما كان تفريغ ذلك يحتاج إلى وقت طويل فقد تاتي المنية قبل الانتهاء من تفريغ ثم لعزوف الناس عن قراءه الكتب المطوله ولرغبتي في ايصال هذه المقاصد والمحاور إلى عموم الناس رأيت أن أشتغل فيه مدى عمري واستفرغ فيه منتي بأن أكتب فيه كلاما وجيزا أختصر فيه ما جمعته ويكون جامعا لمقاصد السور ومحاورها بحسب جهدي ومن انتهى اليه علمي تذكره لنفسي وذخيره ليوم رمسي وعملا صالحا بعد موتي وقد سلكت في منهج هذا الكتاب الطريقه التالية 1 أذكر مقصد كل سوره مع بيان محاورها على وجه الايجاز واربط بين محاورها واحيانا أذكر بعض لطائفها عند الحاجة ومناسبه كل سوره لما جاورها من السور ليظهر التناسب بينها ويتبين للقارئ انها عقد واحد تناسقت درر وتلاحمت اطيافه وتعانقت ثوره وقد أذكر بعض الأدلة الداله على مقصدها ومحاورها لتأكيد صحة ذلك المقصد وتلك المحاور اثنان احيانا يتكرر موضوع ما في مجموعة من الصور ولكن في كل منها زيادات لطيفة أو كثيرة مما ليس في الصور الأخرى التي تناولت مما ينمي عن حكمة بالغة لتحقيق مقصد السورة فاشير إلى الحكمة اللطيفه لتلك الزيادة بما يتناسب مع مقصد الصوره من ذلك ذكر أهوال يوم القيامة التي تكررت في عده صور بالفاظ مختلفة لاختلاف مقاصد هذه الصور ويمكنك ملاحظه تلك الحكم اللطيفه المناسبه لمقصد كل سورة على علىحده في تفسير سوره التكوير والانفطار والانشقاق والقارعة ثلاثه الاهتمام ببيان بعض تشبيهات القرآن التي خلت من أدوات التشبيه فان مما يتميز به كلام البلاغه كثره التشبيه ليصبح المعنى واضحا وتصبح الصورة واضحة اخاذا لذا قال المبرد لو قال قيل ان التشبيه هو أكثر كلام العرب لم يبعد وقال قدامه ابن جعفر عن التشبيه في الشعر هو من اشرف كلام العرب وفيه تكون الفطنه والبراعة عندهم وكلما كان المشبه منهم في تشبيهه انطف كان بالشعر اعرف وكلما كان بالمعنى أسبق كان بالخدمة اليق انتهى قوله ولما قسم ابن ابي عون الشعر قسمه الى ثلاثه اقسام المثل السائر والاستعارة الغريبة والتشبيه النادر حكم بأن التشبيه هو أجلها واصعبها على صانعها وذلك أنه لا يقع إلا لمن طال تامله ولطف حسه وميز بين الاشياء بلطيف فكره وقال الجرجاني انه يعمل عمل السحر في تاليف المتباينين حتى يختصر ما بين المشرق والمغرب ويجمع ما بين المشئم والمعرق وهو يريك من المعاين الممثلة بالأوهام شبها من الأشخاص المائلة والاشباح القائمه وينطق لك الاخرس ويعطيك البيان من الأعجم ويريك الحياة في الجماد ويريك التئام الأضاد فياتيك بالحياه والموت مجموعين والماء والنار مجتمعين انتهى قوله وقد تحذف اداه التشبيه ولا يذكر وجه الشبه وهو اعلى مراتب التشبيه لذا قال الزركشي اعلى مراتب التشبيه في الأبلغية ترك وجه الشبه وأداته وهذا تجده بكثرة في كتاب الله تعالى فالتشبيه القراني فيه الدقة التامه والإحاطة والإحكام اذ به تصبح الصورة دقيقة واضحة اخذا من ذلك تشبيه نزول القرآن والرساله الالهيه لاحياء القلوب بنزول الماء من السماء لاحياء الأرض وهذا تجده كثيرا في القرآن الكريم ومنها تشبيه نور الإيمان في قلب العبد بنور الشمس وغيرها من الأنوار وتشبيه الكلمه الطيبه واثارها بالأشجار المثمره العالية وتشبيه حلوة الإيمان واثاره المتنوعه بالثمار الحلوة المتنوعه وغير ذلك كثير مما ستجده في هذا الكتاب بإذن الله تعالى فلا تسارع وتتهم الكاتب بالتنطع والتكلف 4 احيانا تجد في هذا التفسير يسبق ذكر وجه الشبه على التفسير الصريح لان المقام يتطلبه كما في اول سوره الرعد 5 غالبا ما أذكر مقصد السورة في مقدمتها باللون الاسود العريض وأصرح به في خاتمتها 6 غالبا ما أذكر محاور كل سوره باللون الاسود العريض أثناء تفسيرها 7 قد تقرا فيها عبارات تتضمن الجزم بأن هذا هو مقصد السوره وهذه محاورها فهذا ما بدا للكاتب وغلب على ظنه ولا يقتضي أن يكون قطعيا عند الله تعالى لان غلبة الظن في الشريعة لها حكم اليقين كسائر الأحكام القضائية والشرعية فكذا المقاصد والمحاور المذكورة ما هي إلا غلبة ظن عند الكاتب فيا فائض الجود ويا غاية كل مقصود أفض علينا من بركات كلامك ومن علوم كتابك وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولا ولكنها تبغي من الناس كفئها اخا ثقة يعفو ويغضي تجمله وليس لها الا ذنوب وليها فيطيب الانفاس احسن تاوله وقل رحم الرحمن حي وميت فتن كان للانصاف والحلم مهقلا عسى الله يدني سعيه بجوازه وان كان زيفا غير خاف مذللا فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى وحده وما كان من خطا فمني ومن الشيطان والله يعفو ويغفر وقد أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش رواه البخاري فاللهم حنانك ولطفك بعبدك فقد انا خبيبا بك قائما منكسرا بين يدي جلالك يرجو رحمتك وعفوك فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مامول جدا وتفضل اقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلى فارجو من الله تعالى ان ييسر ما قصد ويوفق لما ارد فإنه المأمول وحده والمسؤول وان يريدك بخير فلا راد لفضله وان يجعله خالصا لوجهه الكريم وينفع به عموم المسلمين انه جواد كريم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات عدنان عبد القادر القادري